بسم الله الرحمن الرحيم حميم تنزيل من الرحمن الرحيم كتاب فصلتا بوم يعلم بشيرا ونذيرا فأعرض اكثرهم فهم لا يسمعون وقالوا قلوبنا تين تدعونا إليه وفي آذاننا وقم ومن بيننا وبينك حجاب ومن بيننا وبينك حجاب فَعْمَلِنَّنَا عَامِلُونَ قُلْ إِنَّ وَاسْتَعْفِرُوهُ وَوَيْلٌ لِلْمُشْرِكِينَ الَّذِينَ لَا يُطْنَ الزَّكَاةَ وَهُمْ بِلَا كَافِرُونَ لَهُمْ أَجْرٌ غَيْرُ مَمْنُونٍ قُلْ إِنَّكُمْ لَتَكْفُرُونَ بِالَّذِي خَلَقَ الْأَرْضَ فِي يَوْمَيْنِ وَتَجْعَلُونَ لَهُ أَنْدَدًا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 وَأَلِلسَ إِلَيّ ثُمَّ اسْتَوَى إِلَى السَّمَاءِ وَهِيَ دُخَانٌ فَقَالَ لَهَا وَلِلْأَرْضِ ائْتِيَا نذكرها قالتا قالتا أتينا قايعين فقضاهن سبع سماوات في يومين وأوحى في كون لسمائنا امرها وزينا السماء الدنيا بمصابيح وحفظا ذلك تقدير العزيز العليم اِذَا عُرِضَ فَقُلْ إِنْ ذَرَأْتُكُمْ صَاعِقَةً مِثْلَ صَاعِقَةِ عَادٍ وَثَمُودَ إِذْ جَاءَتْهُمُ الرُّسُلُ مِنْ بَيْنِ أَيْدِيهِمْ وَمِنْ خَلْفِهِمْ لا تعبدوا إلا الله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 لَن عَلَيْهِم رِيحًا صَرْصَرًا فِي أَيَّامٍ نُّحْشَاةً لِّنُذِيقَهُمْ عَذَابَ الْخِزْي فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَلَعَذَابٌ لَّخِيرَةَ أَخْزَا وهم لا ينصرون وأما ثمود فهديناهم فاستحبوا العمى على الهدى فأخذتهم صاعقة العذاب الهون بما كانوا يكسبون انَجَّيْنَا الَّذِينَ آمَنُوا وَكَانوا يَتَّقُونَ وَيَوْمَ نَحْشُرُ أَعْدَاءَ اللَّهِ إِلَى جلودهم لما شهدتم علينا قالوا أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء وهو خلقكم وهو خلقكم مرة وإليه ترجعون وما كنتم تستترون أن يشهد عليكم سمعكم ولا أبصاركم ولا جلودكم ولا كثيرا مما تعملون وذلكم ظنكم الذي ظننتم بربكم أرداكم فأصبحتم من الخاسرين وَإِن يَصْبِرُوا فَنَارٌ مَسْوَدٌّ لَّهُمْ وَإِن يَسْتَعْتِبُوا فَمَا هُمْ مِنَ الْمُعْتَبِرِينَ وَقَيَّضْنَا لَهُمْ قُرَنًا أَفَزَيَّنُوا لَهُمْ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 قبلهم من الجن وليس إنهم كانوا خاسرين. قال الذين كفروا لا تسمعوا لهذا القرآن والغو فيه لعلكم تغلبون فلنذيقن الذين كفروا عذابا شديدا ولنجزينهم وَالَّذِي كَانُوا يَعْمَلُونَ ذَلِكَ جَزَاء أرنا الذين أضلنا من الجن ولسنا جعلهما تحت أقدامنا ليكونا من الأسفلين إن الذين قالوا ربنا الله ثم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 لم من غفور الرحيم، ومن أحسن قولاً مما دعا إلى الله وعمل صالح، وقال إنني من المسلمين.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 وَاِنَّ مَا مِنَ الشَّيْطَانِ نَزغٌ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ ۖ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ والقمر لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا لله الذي خلقهن إن كنتم إياه تعبدون فإن استكبروا فالذين عند رب يسبحون له بالليل والنهار وهم لا لَا ومن آياته أنك ترى الأرض خاشعة فإذا ربت إن الذي أحياها لمحي الموتى إنه على كل شيء فَمَن يُلْقِ فِي النَّارِ خَيْرٌ مِّن إن الذين كفروا بالذكر لما جاءهم وإنه لكتاب عزيز لا ياتيه الباطل من بين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 وذو عقاب نليم ولو جعلناه قرآن نعجميا لقالوا لولا فصلت آياته, آياته آيات شفا بعيد ولقد أتينا موسى الكتاب فاختلف فيه ولو ل كلمة سبقت من ربك لقضي بينهم وإن لهم لفي شك منهم مريب من عمل صالحا فلنفسه ومن ساء فعليها وما ربك بظلام للعبيد إليه يُدْرِي الْعِلْمُ السَّاعَةَ وَمَا تَخْرُجُ مِنَ الثَّمَرَاتِ مِنْكَ مَامِهَا وَمَا تَحْمِلُ مِنْ ذَاةٍ وَلَا تَضَعُ إِلَّا بِعِلْمِهِ وَيَوْمَ يُنَادِيهِمْ أَيْنَ شُرَكَاءُ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 وإن مسه الشر فيأوس قنوط ولئن ذقناه رحمة منا من بعد ضراء مسته ليقولا هذا لي وما ولننبئن الذين كفروا بما عملوا ولنذيقنهم من عذاب غلير وإذا أنعمنا على الإنسان أعرض ونسلم فهو الشر فذو دعاء عريض من عند الله ثم كفرتم به من ضل مما وفي شقاق بعيد سنريهم آياتنا في الأفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم ولم يكف بربك ان عَلَى على كل شيء